الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان إنسان ونَأَلَّمُ مَاتَ به بهِ نفسه ونحن قربُ إليه من حبل الولد إِذ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانِ عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشمالِ قائمٌ داي رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك جاءت كل نفس مع سایق و كل نفس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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر الله